ردد الفتح في القلوب إنهماراً إنه السلم يلعن التهوداً فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليلة والأسى والقيوداً ردد الفتح في القلوب إنهماراً إنه السلم يلعن التهوداً فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليلة والأسى والقيوداً حطم الليلة والأسى والقيودا يوم داسوا طفولة أنا يوم عفوا سنة وجهادا ثم صاروا إلى اليهودي عبدا يوم داسوا طفولة وجدودا وتناسو أنا يوم عفوا سنة وجهادا ثم صاروا إلى اليهود عبيدا يوم خلوا صغارهم ثم ولوا نحن ذرنا حجارة واجودا قدد الفتح في القلوب انهمارا إنه السلم يلعن التهويدا فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليلة والأسى والقيودا حطم الليلة والأسى والقيودا حين النَّفْطُ حِينَ تَجْرِي دِمَاءٌ فِي رُبَانَةٍ أَحِبَّةٍ وَحَصِيدَ يَبْدَأُ الْفَتْحُ فَالشَّهِيدُ مَسِيرٌ يَنْشُرُ النُّورَ وَالنَّدَى وَالجُودَ أيَّها شروق يملؤ الفطر والزمان أفطر وعدا إنه السلم يلعن التهويد فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليله والأسى والقيود حطم الليله والأسى والقيود يهدف الزحف يا شمس بلادي سوف تبقين في الوجود وجودا والتباشير تزدهي في رؤانا تغمر الكون والتباشير عيدا في الزحف يا شمس بلادي سوف تبقين في الوجود وجودا والتباشير تزدهي في رؤانا تغمر الكون والتباشير عيدا خالد الفاتح لم يزل في دمانا وسيغضى الدمائي و إنه السلم يلعن التهويد فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليلة والأسى والقيودة الضيم ليلة والأس والقيود يوم قالوا بسلمهم سو فنحيا رد دس السلم إنني لن أعود يوم ظنوا بقبلة أو عناق قد أخوه ولن أكون شريدا يوم قالوا بسلمهم سو فنحيا رد السلم إنني لن أعود يوم ظنوا بقبلة أو عناق قد تأخوا لن أكونا شريدا ولن القدس فيض وعد وثيق من يهود ولن يكونوا يهودا أسرج القلب نبضه ثم نادا إنما يطرع الحديد وحديدا والحديد قدد الفتح في القلوب انتمارا إنه السلم يلعن التهويدا فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليل والأسى والقيودا ردد الفتح في القلوب إنهمارا إنه السلم يلعن التهويدا فجر الشعر في الكمي كميا حطم الليل والأسى والقيودا حطم الليل والأسى والقيودا